وَأَلْقَيْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قضنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَلَكٌ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ولو جعل اللهما لك لجعل الله رجلا ولالبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 أَإِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِيهَا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ إِلَهُ وَاحِدٌ وإنني بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه عنه وَإِيَّاهُ لَكُونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُورُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون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 فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضلل إلى علهم يتضلعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضلعوا ولكن قصت قلوبهم قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.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 قل أرأيتم إن أخذ الله سماعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم وقتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظض كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب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 وَانذِرُوا الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أَهَا أولاء ليقولوا أها أولائنا الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم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 لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ الا ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم أو من تحت اضلق لكم او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض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 آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا وغلطتهم الحياة الدنيا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 وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مَا لَمْ ينزل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلٌ فضل على العالمين ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم وجب بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 وهذا كتاب أنزل له مباركم مصدق الذي بين يديه وريت ذر أم القرى وريت ذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِي إلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُزِيلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ والملائكة تبسطوا أيديهم، والملائكة تبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجذون عذاب اللهن بما كنتم تقولون.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 وتركتم ما خوّل لكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء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 وهو الذي أنزل من السماء ما ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء منه خضرا فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فذيعوا السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 وكذلك نصرف الآيات ول يقول درست ول نبينه لقوم يعلمون اتبع ما أُوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء اللهم اشرك وما جعلناك عليهم حفيضا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زيئنا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طريانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشظنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 وما لكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حظم عليكم ما حظم عليكم إلا ما طردتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم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 يمشي به في الناس كممثله في الظلمات كممثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 تا مثل ما أوت يرسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا كَانَ مَّصْعُودًا فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم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 ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 وَلَئِن منكم يقصون عليكم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على مِنْ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 قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحثٌ حدر لا يطعمها إلا لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحظم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهم بغير علم وحرموا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع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 كلا اجد فيما اوحي الي محظرا على طاعم محظرا على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنّه رجس فإنّه رجس أو فسق أهلا لغير الله به فمن الطّغّي رباه ولا عاد فَإِنَّ ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حظمنا كل الذي ضفظ ومن البقر والغنم حظمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى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 قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حظم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما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 وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل لكم فيما آتاكم